Firdü du'ai esma illa Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah ya Allah ya Allah ya Rahman Ya Rahman ya Rahim ya Rahim Ya la ilahe illa ente Allahümme inni yes'alike ya Allahul Rahman Ya Allahul Melikul Guddusu Ya Allahul Muhayneul Azizu يا الله الجبار المتكبر يا الله الخالق البارئ يا الله المصور الغفار يا الله القحار الوحاب يا الله الرزاق التواب يا الله الفتاح العليم يا الله القابض الباسد يا الله الخافض الوافع يا الله السميع البصير يا الله الحكم العدل يا الله اللطيف الخبير يا الله الغفور الشكور يا الله الحفيظ المقيت يا الله الحسيب الجليل يا الله الكريم الرقير يا الله الواسع الحكيم يا الله المدود المجيد يا الله الباعث الوارث يا الله يا سيد السادات يا الله يجيب التعاوات يا الله يا رفيع الدرجات يا الله يا ولي الحسنات يا الله يا عظيم البركات يا الله يا غافر السيئات يا الله يا معطي المسؤولات يا الله يا سامع الأصوات يا الله يا دافع البنيات يا الله يا, يا عالم السر والخفيات يا الله سبحانك يا لا إله إلا أنت اللهم احفظنا من آفات الدنيا والآخرة يا الله يا خير الرحيم يا الله يا خير الحافظين يا الله يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا طاه يا لطيفا لا يرام يا قيوم لا لا يفوت يا حي لا يبوت يا مالك لا يغلب يا باقي لا يفنى يا كريم لا يوصف يا بصير لا يرتاب يا عالم لا ينسى يا الله يا رب البيت الحرام يا الله يا رب المسجد الحرام يا الله يا رب النور والظلام يا الله يا رب التحيه والسلام يا الله يا من هو أحد بلا تط يا الله يا من هو صمد بلا عيب يا الله يا من هو بيت بلا كيف يا الله يا من هو منصوف بلا شباه يا الله يا من هو رب بلا وزير يا الله يا من هو غني بلا فقير يا الله يا من هو ملك بلا عديل يا الله يا من هو موجود بلا مثيل يا الله يا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك لا إله إلا الله قلل والله أحد لا إله إلا الله الله الصمد لا, لا إله إلا الله ولم يولد لا إله إلا الله ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله محمد حبيب الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله رؤاة صفي الله لا إله إلا الله نحن نجيم الله لا إله إلا الله إبراهيم خليل الله لا إله إلا الله موسى كريم الله لا إله إلا الله إيسى روح الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله عهده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير